تجول في سياحة مباركة في موضوع الإعجاز في خلق الأكوان على اعتبار أن الله عز وجل منزل القرآن هو خالق الأكوان وخالق الإنسان والعلاقة بين رمضان وبين الإنسان وبين القرآن علاقة عضوية وهذه المواضيع نتجول فيها من خلال سياحة مباركة في عالم التوحيد على الرغم على اعتبار أنه الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد إنما هو باب العلم بالله عز وجل العلم بالله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالة من خلال التدبر في آيات كتاب الله المقروء القرآن والتدبر في آيات كتاب الله المنظور الكون